والله غني حميد is, الذين كفروا ان die قل alleen وربي hij het blad en Allah heeft begaf het, en toen werd wat والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم u ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته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 Intoor, rijgullah, karoban, hasanai, u baifu l-akum, u aja rufir l wallahu, xakurun, halim, halim ullah ibi wa xahedet illazi, zul hakim.